ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما هذه الآية حث على الجهاد وعلى طلب العدو وعدم الضعف في طلب العدو وجه ذلك قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي لا تضعفوا في طلب عدوكم بل جدوا فيهم وقاتلوهم وقعدوا لهم كل مرصد ثم بين ما يكون حافزا لهم على ذلك فقال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم كما قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله قال الرازي والمعنى أن حصول الألم قدر مشترك بينكم وبينهم فلما لم يصل خوف الألم مانعا لهم عن قتالكم فكيف صار مانعا لكم عن قتالهم يعني هم قاتلوكم وهم يجدون الألم فكيف أنتم لا تقاتلونهم خوفا من الألم وأنتم تزيدون وترجون, ما وترجون من الله ما لا يرجون أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والألام ولكن أنتم ترجون من الله ماذا المثوبة والنصر والتأييد وهم لا يرجون شيئا من ذلك فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها فهذه الآية فيها تشجيع على طلب العدو حث على طلب العدو ففيها إن في مزيّة للمؤمنين على الكافرين وأنهم يرجون من الله ما لا يرجوه الكفار وذلك ماذا؟ إن ماتوا شهادة نعم وإن لم يقتلوا ظهور الدين والغنايم والنصر ورجع الثواب في جميع الأحوال يرجون ماذا؟ الثواب على جميع الأحوال والأدلة والنصوص الكثيرة التي وردت في مثل هذا العمل فهذه الآية حث على الجهاد والله عز وجل ينوع في القرآن في فضل الجهاد في سبيل الله ينوع مرة في بيان في بيان في فضله ومرة في ما يقول إليه أمر الجهاد في سبيل الله وما فيه من الفضائل إلى غير ذلك لأنه سبب لعز الإسلام وسبب لطهارة القلوب وسبب أيضا لمحبة الله عز وجل فهو سبب عظيم لبيان محبة هذا الإنسان لله عز وجل وثقته بوعد الله فالآية إذن تعليل للنهي وتشجيع لهم وتهوين الأعداء في قلوب المسلمين وفعلا فإن الإنسان الذي يعرف هذه الآية ويتأملها ويعرف ما فيها فإنه يتشجع, يتشجع في قتال الأعداء ولذلك انظر من يجاهد ومن يموت في الجهاد يرجو ما عند الله عز وجل. مثل ما نقول أنت ميت ميت هذا تشجيع أنت ميت ميت تموت مجاهد خير من أن تموت مرة أخرى مع أن ميتة المجاهد الشهيد كمس أهول أهول الميتات فهذه كله تسمى تشجيع للإقدام على هذا الأمر العظيم الذي فيه من الأجور ما الله بها عليم وكان الله عليما حكيما عليما بكل شيء عليما بمصالح خلقه حكيما فيما يقوم سبحانه وتعالى قال الطبري عليما بمصالح خلقه حكيما في تدبيره وتقديره ومن علمه أيها المؤمنون بمصالحكم أرفكم عند حضور صلاتكم وواجب فرض الله عليكم وأنتم واقفوا عدوكم ما يكون به وصولكم إلى أداء فرض الله عليكم والسلام من عدوكم ومن حكمته بصركم ما فيه تأييدكم وتهوين كيد عدوكم عليما اسم من اسماء الله قد تقدم معنا أن علم الله كامل شامل لم يسبق لم يسبق بجهل ولا يلحق يعني بجهل وزوال وعلم كامل يعلم كل شيء الصغير والكبار ويعلم ما كان وما يكون والشيء الذي لن يكون كيف يكون وحكيما في كل شيء في كل شيء في الكون له حكمة فالله عز وجل خلق الخلق لحكمه فحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وخلق الشيء لحكمة وخلق الشيء على هذه الصورة لحكمة سبحانه وتعالى إن الله كان عليما حكيما ولذلك حينما يعلم الإنسان كل شيء لحكمة فإنه يطمئن ويرتاح ولا يعترض من فوائد الايه تشجيع المسلمين على الجهاد في سبيل الله وتشجيع المسلمين على الجهاد في سبيله في القران والسنه كثير سواء من النصوص التي فيها حث الجهاد او بيان فضل الجهاد او بيان ما يؤلى الجهاد خذ مثلا ما يقول ابن تيميه في الفتاوى يقو في الجهاد عب ما تكون له في الجهاد وهي في الجهاد الاخلاص والمحبة الاخلاص والمحبة والتوكل والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله وغيرها. يقول ما تجتمع اللي فيه في الجهاد. وفعلاً على الخلاص والتوكل والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله والاعتصام بالله ما تكون اللي في الجهاد. لأنك تقابل العدو أنت. يعني عبادات مطلوبة أساساً تجتمع ماذا في الجهاد. معروف الإنسان حينما يجاهد يكون مخلص. يكون يعني متوكل على الله ولا يهزم. إلى غير ذلك من الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وطمأنينة القلب وكيد ورد كيد الأعداء ففيها تشجيع المسلمين على الجهاد ومن فوائد الآية ينبغي طلب القوة ضد الأعداء وعدم الضعف نعم وهذا ينبغي أن يرسخ في قلوب المسلمين ينبغي يعلم حتى لو كما في جهاد الآن مثلا يحارب الجهاد ليس معنى ذلك أن المسلمين ضعفين ما نتكلم عن الجهاد كما يفعل من هزم نفسيا والله المستعان بل ينبغي أن يعلم الصغار الكبار فضل هذه العبادة ولذلك نادر ما تجد خطبة الجمعة عن فضل الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسبائ الله وهما العليم الحكيم ثم قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيمة واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما هذه الآيات لها سبب نزول نذكره في الآية التي تليها إن شاء الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ضمير الجمع تعظيما لله عز وجل. الله واحد إلى واحد قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم نعم إن أنزلنا إليك الكسية بالفوائد علو الله إن أنزلنا إليك الكتاب المراد به القرآن المراد بالكتاب هنا القرآن وسبق لنا في سورة البقرة لماذا سمي القرآن كتابا اولا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ثانيا مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة قال تعالى فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة ثالثا مكتوب في الصحف التي بأيدينا ونقرأه, ونقرأه من هذه الكتب إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب. الكتاب اسم من أسماء القرآن قال الله تعالى في أول القرآن الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من أسماء القرآن الفرقان قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكل العالمين نذرا وقال تعالى وأنزل الفرقان فمن أسماء القرآن الكتاب كما في هذه الآية والفرقان سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل ولأنه نزل متفرقا في حين أن سائر الكتب نزلت جملة نزلت جملة واحدا ونعم ومن أسماء القرآن الكتاب القرآن قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ثالثا الكتاب كما في هذه الآية ورابعا الذكر من يعطينا آية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال تعالى وأنزل إليك الذكر وسمي القرآن بالذكر أولا لأنه ذكر من الله ذكر الله به عباده فعرفهم فيه حدوده وفرائضه وسائر ما اودعه من حكمه الثاني انه ذكر وشرف وفخر لمن امن به وصدق بما فيه قال تعالى وانه لذكر لك ولقومك اي عز وشرف لك ولقومك فيه تذكير بالاخره تذكير بالله عز وجل فهو ذكر نعم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق الباء للملابسه وللتادية فيكون مع الايه ان انزلنا اليك كتاب الحق القران حق وما جاء به حق فالقران حق وما جاء به من احكام وما جاء به من اخبار حق وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا فيكون القرآن نفسه حق أي نزل من عند الله لا من عند غيره ويكون للتعديه أي أن الكتاب نزل بالحق أي ما اجتمل عليه فهو حق نعم وكلا المعنين صحيح فهو حق من عند الله وما جاء به من الشرائع والأخبار حق إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس في الخصومات وفي بيان الأحكام الشرعية بما أراك الله، بما أراك الله أي من الآيات البينات في كتابه الكريم وبما أفهمك من استنباط لبعض الأحكام من الآيات مما ليس فيه نص صريح. نعم. قال عمر: لا يقول أن أحدكم قضيت بما رأى الله، فإن الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن ليجتهد رأيه لأن الرأي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيب لأن الله يريه, يريه إياه وهو من الظن والتكليف قال القرط بمعناه على قوانين الشر إما بوحي ونص أو بنظر جار على سنن الوحي طيب ولا تكن للخائنين خصيما قلنا يتبع معنا الآية بسبب النزول الذي سنذكره إن شاء الله في الآية القادمة ولا تكن للخائنين خصيمة الخائنين جمع خائن والخيانة هي الغدر في موضع الأمانة هذه هي الخيانة طيب سؤال الخيانة متى تكون صفة ذم ومتى تكون صفة مدح اه, أه؟ في جواب آخر ما تكون ما تكون ابدا ليست كالمكر والخداع المكر تكون مدحا اذا كانت في مقابل في مقابله من يخدعك ولذلك يوصف الله عز وجل بالمكر والخداع في في المقابله ويمكرون ويمكر الله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا نعم يخادعون الله وهو خادعهم اما الخيانه اما الخيانه فهي صفه ذم مطلقه صفه ذم مطلقاً ليست فيها مدح أبدا ولذلك هي من صفات المنافقين قال الله تعالى وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم الله عليم حكيم إذن ولا تكن للخائنين خصيمة ذكرنا أنه لا يجوز الإنسان أن يدافع عن الخوانة يجوز الدفاع عن الخوانة عن الخائنين لا وعليه سؤال ما حكم أن أقوم بوظيفة محامي؟ المسألة واضحة. إن كان يدافع الحق، وإذاك دائما التفصيل في توفيق دائما. لكن للأسف أغلب المحامات فيها أموال. لماذا سؤال؟ لماذا المحامات فيها أموال؟ لأن غالبا الأموال الطائلة تأتي من ماذا؟ من من وقع في الخطأ يريد أن يخرج من القضية، فيدفع الآلاف، يدفع الآلاف. مثل صاحب مخدرات وقع ربما يسجن سنوات طويلة فيدفع أمال فيأتي المحامي ويأخذ القضية ويدافع عنه من أجل الأمال الله فالمحامي كان يدافع الحق فهذا هذا معجوع أما من أجل فقط الأمال يدافع عن خائن يدافع عن خبيث عن مجرم لا يشك مسلم لا يشك مسلم أن هذا العمل حرام وجريمة ومنكر وللأسف يعني أصبحت مثل هذه الأمور أمور عادية وأصبح الهدف الآن عند الناس أصبح الهدف المادة ليس المقياس الدين الهدف المادة المجتمع كله يسير نحو المادة نحو المال وللأسف ليس هناك فرق بين من يدعى الصلاح وليس بالإنسان آخر فإذا كنادر ما تجد إنسان يعني لا يأكل حرام وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم يتين عن الناس زمان لا يبالي المرء أكل من حل أو حرام هذا مستاق حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن يقرأ الجرائد منكم تسمعون قبض على المدير الفلاني قبض على المدير اللي مليون قبض على المدير الفلاني قبض على المدير الفلاني ولا تكن للخائنين خصيما والخياله من صفات المنافقين قال تعالى وان يريد خيانتك فقد خان الله من قبله فامكن منهم والله عليم حكيم وهي موجودة الآن في كثير من المسلمين. ولا تكن للخائن خصيما أي لا تكن مخاصما لهم ومدافعا عنهم بل كن عليهم خصيما. طيب قال ابن عشور والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة. لأن الخصام عن الخائنين لا يتوقع من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المراد تحذير الذين دفعتهم الحمية إلى الانتصار لأبناء أبيرق نعم لكن سبب النزول يوضح أكثر وأكثر لسي نذكره إن شاء الله في الدرس القادم لأنها في أناس سرقوا ثم ذهبوا لأبناء قابلتهم حين ظهروا ظهر أنهم سرقوا فذهبوا للنبي وقالوا نحن لم نسرق إنما سرق فلان، فهؤلاء الذين دافعوا عن بني قبيلتهم وذهبوا للرسول هم سرقوا جرع وذهبوا للرسول قالوا إن هذا قريبنا لم لم يسرق ولا تكن للخائنين خصيما رواه الترمذي وسيأتي إن شاء الله طيب واستغفر الله الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه رد لمن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقع منه ذنب فإن النبي يقع منه الصغير لكن فيما يتعلق بالرسالة لا يقع منه كغيره عليه الصلاة والسلام نعم واستغفر الله أن يطلب من الله المغفرة قال ابن عطية هذا ليس بذنب وإنما النبي صلى الله عليه وسلم دافع بالظاهر دافع بالظاهر وهو يعتقد براتهم نعم والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بالاستغفار من باب تكميل والعبودية والذل والصغار ومرة أخرى تتأكد أكثر وأكثر, وأكثر وأيضا للأمة عندما ينبغي أن تستغفر إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاستغفار فغيره من باب أولى ولذلك من كان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس عبادة وطاعة واستغفارا عليه الصلاة والسلام قيل من الأقوال اللي قيلت امر بالاستغفار على طريق التسبيح كالرجل يقول استغفر الله على وجه التسبيح من غير أن يقصد توبة من ذنب وهذا صح لسن ينبغي أن يستغفر لكن يعني هذا القول فيه يعني نظر وبعضهم قال واستغفر الله المراد الأمة المراد الأمة أرشدهم إلى ما هو أنفع لهم وهو استغفر الله مما اقترفوه وقيل واستغفر الله للخائنين ليلهمهم الله التوبة والله أعلم إن الله كان غفورا رحيما سبق غفورا يغفر الزلات ويغفر الذنوب الخطيئات يغفر مهما, مهما عظمت إن ربك واسع المغفرة رحيما ومن رحمته أنه فاتح باب التوبة وفتح باب الاستغفار وأن الإنسان مهما اذنب واستغفر أو مهما واستغفر فإن الله عز وجل يغفر له حتى لو أشرك ثم تاب يغفر له وقصة الذي قتل تسعة وتسعين ثم كمل بهم مئة معروفة مشهورة ولذلك الله عز وجل أرحم بالعبد من الوالدة بولدها من فوائد الآيات إن أنزلنا إليك أعظمت الله وجه ضمير الجمع إن أنزلنا إليك وظل النصراني ماذا قال إن الله ثالث ثلاثة نعوذ بالله وهذا المتشابه أولا هذا أسلوب عربي معروف يقول الأمير ماذا يقول الأمير فعلنا وأمرنا وأمر ثاني لو كان من المتشابه يرد المحكم الآيات الكثيرة التي فيها إن الله واحد لكن من يتبع المتشابه منهم أهل الزيغ من في قلبه زيغ يتبع المتشابه يعني يذهب لحديث فيه متشابه فيه ويترك آلاف الأدلة في علو الله مثلا في مسألة علو الله ويترك آلاف الأدلة في علو الله هذا من من في قلبي زيق وطبعا في هذا الزمن كثروا كثروا في هذا الزمن صلى الله عليه وسلم يسألني واحد البارح عن حديث مشهور جدا مشهور جدا يعني دائما يقولون الخطباء والناس رواه الترمذي طبعا الحديث ربما ضعفوا بعضهم في ضعف لكن الحديث مشهور عند العوامل صحيح يقول صحيح أن الحديث ضعيف قلت له ما من الذي قال لك قال, قال لي فنان طيب ما المناسبة؟ ما المناسبة؟ يعني إن فلان يأتيك حديث بالتوبة أو حديث بالصلاة حديث مشهور وحديث واضح قال لك وأنت عامي إنه ضعيف ما المناسبة؟ قال هو يقوله يقول هذا الحديث ضعيف صلى الله السلام من في قلبه زيق يفعل ذلك يقول لي أنه عامي والحديث مشهور حسنه بعضهم حديث عادي جاءت ويقول للعامي في ضعف لأنك تعرفون بعض الناس يريد أن يشوش يشوش في الدين نعم لأن القضية حينما العامي يرى حديث منذ ولد منذ ولد حديث مشهور وصحيح فيعرف انه ضعيف ماذا يصير في قلبه شيء صح لابد يعني يصير في تردد ما فيه كذلك التردد لكن يكون فيه شيء ولا لا في شيء لأنه عامي يعني شلونا من يوم طلعت على الدنيا والحديث صحيح ثم طلع ضعيف أي لأن الهدف التشكيك والتشكيك نعم ومن فواد الآيات علو الله وجهه إنا أنزلنا إليك والنزول يكون من أعلى وعلو الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف وياتي اناس يتركون الاف من الادله على عروه الله ويذهبون الى حديث متشابه وفيها ان القران كلام الله غير مخلوق فادل ايات منقبت عظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وجه انزلنا عليك الكتابه بالحق منقب عظيمه للنبي عليه الصلاه والسلام فادل ايات ان القران حق وما اشتمل عليه طيب وماذا نستفيد من هذه الفائدة؟ ربما أي عام يعرف إن القرآن حق. استفيد تعظيم القرآن والتطبيق والعمل بالقرآن عمل القرآن. أما فقط إن القرآن يقرأ وتفتح به القنوات وتفتح به الحفلات ونعرف فقط كلامه مو صحيح. وإنما القرآن تطبيق والعمل به. ومن فائد الآيات نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مخاصما للخائنين وكل مسلم الخائن لا يجوز أن يدافع عنه ولو كان أقرب. قريب ومن فوائد الآيات وجوب استغفار الله دوما وأبدا المسلمين بغي نستغفر دوما قال لقمال ابني يا بني عود نفسك استغفر الله فإن لله عز وجل ساعة لا يرد فيها الدعاء وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يقع منه الذنب ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نفصل في المسألة ومن فؤاد الآيات كل أحد يحتاج إلى الاستغفار وفق الله الجميع لما يحب وارضاه بسم الله يعيننا وإياكم على الطاعة وذكره والله تبارك وتعالى على مصر الله وسلم عن نبينا محمد